خبتني مني ودي اللي حسسني اني ملكت كل الدنيا دي عشان لقيتها قابلت كتير وخفت سد ده ما شفت عينيها قلت ساعدها بس خلاص لقيتها <تصفيق> مش نخوفك عشان انا بكون وحش في دنيا كن دام لقيتها بيها حل محلمت بيه كنت متعالي ليه ليه اللي معاها بس بدات احس ان اللي في I'm yeah.